بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هو الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم 22 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وآخرين منهم لما يلحقو بهم وآخرين منهم لما يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم وَهُوَ العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا يكفّ الله يأسي ما يشاء، والله هو الفضل العظيم. مثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّورَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحملُوها كَمَثَلِ الحِمارِ يحملُ أسفاراً. مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحللوها كمثل الحبار يحلل أسفارا بئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهزي القوم الظالمين بئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وَاللَّهُ لَا يَحْلِ الْقَوْمَ الظَّالِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ دَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إذا عمت أنكم إذا عمت أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن زعلتم أن لكم أولياء الله من دون الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولا يتمنونه أبدا لا قد دبس اليهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذو البي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذو البي. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وارقوا الله كفرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة أن تشروا بالأرض واركبوا من فضل الله واركوا الله كفيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهول فاضوا إليها وتركوك قائما وَهِيَ الْأَهْوَى تِجَارَتُكَ أَوْ لَهْوٌ فَتَضُّ إِلَيْهَا وَتَرَكُكَ فَا إِنَّ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ قُلْ إِنَّ جَمْعَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الوادقين والله خير الوادقين